هيك واضح امام أن ناظري واصل الطريق مهما كان العمر ولو سلكت وحدي حماة الدار والدين أعيد قصة الأمجاد أعيد قصة الأمجاد يا شم العرانين هم تداني والديني وفرسان الميادين. أعيدو قصة الامجال يا شم الأرهاين ثم تجاري الروات برئر فرسال النيال أعيدو قصة الامجال يا شم الأرهاين أغاث الضي فانطلق ولل هيجاء فاسطلق ففي الصبت الأمامي هناك النصر يحتلق أغاث الضي فانطلق ولل هيجاء فاسطلق ففي الصف الأمامي هناك النصر بَنِي بني صى Flight number one أعدة الدَّمَ الْقَانِي وَمَنْ الدم القاني ومن معكم ومثلكم بني صى Flight number one كم أعدن حرب نالكم ستبكون الدم القاني ومن معكم ومثلكم قمات أعيدوا قصة الأمجاد يا شم العراني حمات الداري وادي وفرسان المياني أعيدوا قصة الأمجاد يا شم العراني يا أساد أرض العز بكم أرش العذا يبتز أذيقوهم عذاب العجز أياست أرد العز بكم عرش العذا يهتز فزيدوهم حاربة أذيقوهم عذاب العجز فإنتم خيرة الجندي تعهدتم على المجلي فإما النصر في الدنيا وإما جنة القلد فإنتم خيرة الجندي تعهدتم على المجلي إن النصر في الدنيا وإنما جنته الخلدين وما تداري واديي وفرسان الميادين أعيدوا قصة الأمجاد يا شمل العبارين وما تداري واديي وفرسان الميادين أعيدوا قصة الأمجاد يا شمل العبارين.